يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقودور الراسيات إعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور فلم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 وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا بَيْنَ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 110 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا 110 وأسر لما رأوا العذاب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 نازع الظل الا من امن وعمل صالحا فاولائك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ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 وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كتب يَدْرُسُونَهَا